آيات قرآنية برنامج من اعداد وتقديم سماحه السيد عبد السلام زين العابدين اخراج ماجد عبد الجبار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 ثنائياته تعالى رائعة آه، الثنائية آه، وهذا الاقتران الرائع بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه الثنائية تعد من الظواهر القرآنية البارزة القرآن حينما يذكر إقامة الصلاة يأتي بعدها بإيتاء الزكاة ثنائية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة انظر في العديد من الآيات المباركة تجد هذه الثنائية الرائعة بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في سورة المائدة انما وليكم الله ورسول هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية الخامسة والخمسون في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية الحادية في سورة النمل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الآية الثالثة في سورة لقمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أربعة الآية الرابعة من سورة لقمان وفي سورة التوبة الآية الحادي عشرة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أو نجد تعبيرا رائعا آخر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انظر بدل إيتاء الزكاة جاء هذا التعبير الجميل والرائع سنتحدث عن دلالاته وأسراره وأبعاده الذين طبعا الآية الثالثة في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كذلك في سورة الرعد في الآية الثانية والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية كذلك في سورة الحج نجد هذا التعبير هذا الاقتران بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الآية الحادية والأربعون من سورة الحاج يرجع تعبير وأنفقوا مما رزقناهم بدل إيتاء الزكاة في سورة فاطر في الآية التاسعة والعشرين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور كذلك في سورة النساء انظر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيمة إذن هذه الثنائية الرائعة بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو بين إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لها دلالاتها لها أبعادها الرائعة فيما تمثل الصلاة العلاقة العمودية مع الله عز وجل إخلاص العبودية لله تعالى وفيما تمثل الزكاة العلاقة الأفقية مع المجتمع الصلاة كما يعبر العلامة الطباطبائي هي ركن من أركان العبادات التي هي الرابطة بين الله وبين خلقه والزكاة هي ركن من أركان المعاملات التي هي رابطة بين الناس أنفسهم إذن هناك علاقة عمودية وعلاقة أفقية كلما كانت العلاقة العمودية مع الله علاقة قوية وكبيرة كلما كانت العلاقة مع الناس الاجتماعية علاقة بذل والتضحية وإنفاق وعطاء ولكن حينما يكون هناك خلل في هذه العلاقة العمودية يكون هناك خلل في العلاقة الأفقية مع الناس انظر الآية المباركة في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون انظر هنا تبدلت الإقامة وسنتحدث عن تعبير الإقامة تعبير الإقامة له دلالاته وله أبعاده يقيمون وليس يقومون يقيمون الصلاة حينما تتحول علاقة إقامة الصلاة إلى سهو علاقة ساهية مع الله عز وجل تحدث يحدث الخلل الاجتماعي البخل والشح فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون ماعون انظر تحولت علاقه ايتا الذكاء ومن ما رزقناهم ينفقون الى منع الماعون الى الرياء ومنع الماعون حينما تختل العلاقة مع الله عز وجل حينما تختل علاقة إقامة الصلاة تختل علاقة إتاء الزكاة إذن هذه الرابطة الرائعة العلاقة الطردية بين إتاء الزكاة وبين إقامة الصلاة كذلك نقرأ في سورة المدثر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين انظر هنا العلاقة العمودية اختلت لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إذن اختلت العلاقة الاجتماعية الأفقية لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين انظر تبدلت علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك انظر هناك علاقة إقامة للصلاة هناك علاقة إنفاق وعطاء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حينما تختل هذه العلاقة العمودية مع الله تكون علاقة شح وبخل ومنع معون والخوض مع الخائضين تعبير جميل ودقيق ورائع ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين انظر تبدلت علاقة الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر هنا حينما تختل العلاقة علاقة إقامة الصلاة تختل علاقة إيتاء الزكاة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين انظر إذن هذه الثنائية الرائعة ثنائية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هذه الثنائية سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قلنا أن هذه الثنائية من الظواهر القرآنية البارزة ثنائية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقلنا إن إقامة الصلاة تمثل العلاقة مع الله عز وجل وإيتاء الزكاء ومما رزقناهم ينفقون تمثل العلاقة الأفقية مع المجتمع وكلما كانت العلاقة مع الله عز وجل قوية. طبعا أصبح الإنسان المؤمن مضحيا يقدم الآخرين على نفسه كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أروع كلماته في صفات المتقين في نهج البلاغة نفسه منه في عناء والناس منه في راحة عقس المطفف المطفف نفسه منه في راحة والناس منه في عناء الذين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني المطفف لا يفكر بواجباته وإنما يفكر بحقوقه لا يفكر بحقوق الآخرين وإنما يفكر بواجبات الآخرين تجاهه هذا هو المطفف بالتعبير القرآني يستوفي ولا يوفي يعني يستوفي حقوقه كاملة من الآخرين بل أكثر من حقوقه يأخذ لأن تعبير على هذا الحرف الرائع الذين إذا اكتالوا على الناس هنا الاستعلاء هنا الضرر الذين لم تقل الذين إذا اكتالوا من الناس يعني أخذوا بالكيل من الناس وإنما قالت الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني ليس فقط يستوفي حقه هو يأخذ أكثر من حقه بينما وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا باع إلى الآخرين يخسرون القرآن ماذا يقول بعد ذلك؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ها يقول لو كان هذا يظن فقط ليس يعتقد لم تقل ألم يعتقد أو ألم يوقن لا يكفي الظن أن هناك يوم آخر أن هناك يوم حساب أن هناك يوم تغاب ذلك يوم التغاب المغبون يأخذ حقه حيث لا كلمة إلا الحق وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة والوزن يومئذ الحقه الوزن في الآخرة يوم القيامة الوزن الحق إذن الإنسان حينما يختل إيمانه تختل علاقته مع الناس يصبح مطففا بعد أن كان مؤثرا حينما تكون العلاقة العمودية مع الله علاقة إقامة الصلاة يكون الإنسان مؤثرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة انظر هنا العلا على النفس ويؤثرون على أنفسهم بينما ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يعني يضغطون على الناس بينما المؤثر المؤمن المؤثر هذا هو دور الإيمان بيوم القيامة دور الايمان بيوم القيامه يجعل الإنسان اولا مؤثرا مضحياً لأنه يؤمن بأن ما أعطاه سيجده سيجد أضعاف أضعاف ما أعطاه وثانياً يجعله مسؤولا عن كل حركة من حركاته عن كل كلمة من كلماته لأنه سيقف يوم الدين ويوم الدينونة إذن هذه الثنائية الرائعة ولو دققنا في هذه الثنائية وفي تعبيراتها الرائعة لوجدنا عجبة انظر القرآن الكريم يقول الذين يقيمون الصلاة يقيم فرق كبير بين يقيم ويقوم القرآن حينما يتحدث عن المنافقين ماذا يقول يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا انظر قام فعل ثلاثي قام يقوم بينما حينما يتحدث عن المؤمنين يقول يقيمون لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تتحدث عن المؤمنين تقول يقوم تقول يقيمون يقيمون الصلاة بين المنافق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وهناك فرق كبير بين أقامة وقام لأن أقامة من الإقامة بينما قامة من القيام يقيمون الصلاة ولهذا نبه العديد من المفسرين على هذه الظاهرة الرائعة وأولهم العلامة الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن هذا الكتاب الرائع انظر أقرأ لك نصاً للعلامة الراغب الأصفهاني يقول بهذا الخصوص يقول إقامة الشيء توفية حقه يقيم يعني إقامة الصلاة يعني توفية حقوقها وشروطها وإخلاصها إقامة الشيء توفية حقه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيمون التوراة والإنجيل كما في سورة المائدة في الآية الثامنة والستين أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل وكذلك ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل سورة المائدة الآية السادسة والستون ولم يأمر التعالى بالصلاة هذا قول الراغب الأصفهاني ولم يأمر التعالى بالصلاة حيثما امر ولا مدح بها حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها للإتيان بهيئتها نحو أقيم الصلاة في غير موضع يعني في مواضع عديدة من القرآن كما قرأناها والمقيمين الصلاة سورة النساء الآية الثانية والستون بعد المئة وقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة سورة النساء الآية الثانية والأربعون فإن هذا من القيام انظر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يقول الراغف فإن هذا من القيام لا من الإقامة وأما قوله رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي كما في سورة إبراهيم الآية الأربعون أي وفقني لتوفية شرائطها إذن إقامة الصلاة لأن نعرف نحن كم من مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش حبذا نوم الأكياس وإفطارهم الأكياس جمع كيس وهو العاقل الرواية تقول يعني نوم العاقل أفضل آآ من آآ قيام الجاهل وإفطار العاقل أفضل من صيام الجاهل الأحمق الجاهل حبذا نوم الأكياس والأكياس إفطارهم ولهذا سمع رسول الله نحن في شهر رمضان المبارك هذا الشهر الكريم هناك من روايات رائعة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا لها بطعام فقال لها كلي قالت يا رسول الله أني صائمة قال كيف تكونين صائمة؟ وقد سببت جاريتك إن الصيام ليس من الطعام والشراف فحسب وإنما جعله الله عن سواهما من القول والفعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة رائعة ما أقل الصوم وأكثر ال جوة. هذه الماء ما التعجبية ما أقل الصوم وأكثر الجوع يقول أكثر الناس ليسوا بصائمين وإنما هم جائعون ما أقل الصوم وأكثر الجوع إذن هذا التعبير الجميل تعبير الإقامة وليس القيام أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة هناك تعبير جميل آخر ينبغي أن ننتبه إليه في المقام القرآن حينما يقول وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انظر هذا التعبير جميل ومما رزقناهم قد يتبادر إلى الأذهان أن الرزق هو المال ومما رزقناهم ينفقون حينما نستمع إلى كلمة ينفقون أو الرزق قد يتبادر إلى الكثير من أذهان الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات ينفقون يعني أموالهم ولهذا حينما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية المباركة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام قال ومما علمناهم يبثون وما علمناهم من القرآن يتلون في رواية أخرى ومما تعلموا من العلم يبثون أو ومما علمناهم يبثون طبعا هنا الإمام الصادق عليه السلام يعطي مصداقا خفيا للإنفاق لأن مصداق المال مصداق ظاهر هناك مصاديق خفية بعض الروايات تعطي لنا مصداقا خفيا لتوسيع دائرة مفهوم الإنفاق كي لا يقتصر على الجانب المالي كما يتبادر إلى الأذهان لأول مرة بل يتسع إلى انفاق الجاه وإنفاق العلم لأن الإنفاق العلم طبعا قد يكون أهم بكثير من انفاق المال لأن المال يذهب هلك خزان الأموال كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر إذن هناك انفاق العلم هذا أمر مهم جدا انفاق الجاه كذلك أن الإنسان ينفق جاهه ينفق مكانته الاجتماعية يعني أنت يأتيك شاب تذهب معه لخطبة مثلا يريد أن يذهب إلى عائلة ليخطب ابنتها هذا طبعا أنت تذهب تستعمل جاهك تنفق جاهك تنفق مكانتك الاجتماعية وقد صرحت بعض الروايات بإنفاق الجاه فلا يستخف الإنسان المؤمن بهذا النمط من الإنفاق ويتصور ويحسب أن الإنفاق يعني مقتصر في دائرة المال والقضايا المالية ولهذا جاء التعبير دقيقا وعميقا يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انظر مما حتى كلمة حتى تعبير من يعني القرآن يدل على الواقعية مو وما رزقناهم ينفقون ومما ما رزقناهم هنا المن من تبعيضيه وهذا وهذه هي طبيعه التشريعات القران الواقعيه اذا نرجع إلى هذه الثنائيه الرائعة ثنائية إقامة الصلاة فيما تمثله الصلاة من علاقة مع الله عز وجل علاقة عمودية وإيتاء الزكاة او الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون فيما تمثله من علاقة اجتماعية مع الناس وحينما تختل هذه العلاقة كما قلنا تتحول من علاقة إقامة إلى علاقة سهو تتحول العلاقة الأفقية إلى علاقة منع الماعون ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية